أنا ملاحظ كده من يوم ما استلمنا التاكس وأنا اللي سايق النهار وحضرتك قاعد جنبي زي خليل مائته. هم هنا لسه ما تعلمت السواجة. ازبر عليه شوي كده عايش. ما هو أنت طول ما انت قاعد جنبي كده عمرك ما تتعلم. يا بني آدم افهم. أنا عايزك تتعلم بسرعة عشان تنزل البالات تدخل على بيا بالتاكس. هه. يوم نلاين دماغه ويجوزك زهرة. هه. اديني يزوع من النهاردة وحكون أحسن سواق في القاهرة قوبر. يا أخي يا سوق لغاية أخر الشارع انزل انزل انزل عديدك دي بتطفش الزباية ربنا افتحه في وشك يا أسطا أسطا طب انزل يا جازمة طب سلام ازاك يا غادة وحسني يا عايز أخبارك إيه؟ عادي زي ما أنا لسه ملقيتش شو؟ كلمني شريف أنديلة عشان اروح معاها ميديا إن بس أنا اعتذرت ليه كده؟ دي وكالة جامدة موت ما أنا عارف إنها جامدة موت بس أنت عارفة ك عشان يضرب بك الشغل اللي كنت ماسكه المروة اسم الله عليكي وعشان كده أنا رفضت طب وهي مروة تهمك في ايه مش كفاية اللي عملته فيك بقولك إيه ما تجيب ليش سيتهم وسحلول دي قدامي ولما انت مش طيقها كده رفضت الشغل ليه مع سبيب ما ينفعش ما ينفعش يا غدا اشتغل مع واحد كله همه ونياز الناس حتى يعني لو كان الناس دي مروة اللي اسمها الرئيس بتاعيبكو دي طب وبعدين يا عايز احنا عايزين نستقر بقى احنا مين؟ أنا. وانت الميعاد يا مش واخد بالي يا غدا نستقر انا وانت مين يعني مش فاهم نرتبط يعني يا اسطى الميعاد يا اسطى ايه يا اسطى يا اسطى يا اسطى انت هتلحنها اتفضل اركب وخلصني يا سيد طب بقولك ايه يا غاده انا هعمل نقلة دي كده وارجع كلمك اشوف موضوع نستقر ده هو انت شغال تاكسي يا عازي ايوه بس مش اي تاكس ده تاكسي فيه تكييف وباور وازاز كهربا ودبدوب على التابلوه بقول ايه يا عازي موضوع الاستقرار ده خالص خوانة خوانة خوانة أنا عايز أسألك سؤال يا دودو اسألي يا عيون دودو أنت ليه مصر على الخطوبة؟ ما نتجوز على طول يا بيرو أنا عايز أتجوزك النهاردة قبل بكرة عاوز أتجوزك دلوقتي قبل النهاردة بس فترة الخطوبة يا حبيبتي بتبقى مهمة أيوة مهمة لو كنا لسه عايزين نتعرف لكن احنا خلاص عرفنا بعض وفهمنا بعض وحبينا بعض الموضوع مش كده خالص خالص مالس امال ازاي انا ما اقدرش اتجوزك الا الا لو كانت مروى بنتي موافقة يبقى كده مش هنتجوز أبدا لا بالعكس ده ممكن قوي لو انت في فترة الخطوبة قدرت تقربي منها وهي تتعود على وجودك مع الوقت هيبقى أمر واقع وبكده نتجوز من غير أي مشاكل يا حبيبتي أنا ما كنتش أعرف إنك بتحبها للدرجات دي وبتخاف على مشاعرها قوي كده ما لازم أحبها دي بنتي من زمان قوي يا بيرو يا عمدة قاعد متكدر ليه مش عارفة ليه هو اللي حصل ده شوية ابنة سجل الغندور بقى صايع هو ايه المشكل ان ابنك انطلب من الشغل يا رائفة افهمي البلد بتمر بظروف صعبة يجي من اكتر من ستين سنة وما حدش لاجي شغل وانا ما صدقت ان ابنك تشعلك في وظيفة يعني اللي حصل بمزاجه في خلافات بين البت وابوها وابنك راح في الرجلين نصيبه كده انا بفكر اخد بعضي وانزل مصر اروح اجابل الست اللي اسمها مروه الريس دي اهي اللي انت بتقوله ده عايز عمدة كفرب وبطاطة بذات نفسه يروح ويجيلي من مجداره جدام بيت ما تسواش بصلي انا كل الحكاية عايز فهمها ان عايش مالوش في الطار ولا في الطحين زنبواه يتاخد في الرجلين عشان عبوها راجل بصباص لا تروح ولا تيجي هي الخسرانة وبعدين عايش بيجولي ان البت حلوة وانا بقى بصراحة اخاف عليك من الفتنة لا من نحياة دي ما تجلجيش يا رئيفة انتي ولله الحمد قفلتيني من كل ستات الدنيا مروة مروة في حاجة غدا لا بس انتي يعني من ساعة مرجعتي من برا وانتي لا بتزعائي ولا بتهزائي حد انتي تعبانة ولا ايه انا فعلا تعبانة قوي بتسلي بالجراج خليهم يحضروا العربية انا اول مرة شوفك في الحالة دي لي انت حاسة بإيه بالضبط؟ لأول مرة في حياتي أحس بالفشل أنا انتهيت يا غادة انتهيتي؟ انتهيتي إزاي؟ لو ماما كانت عايشة الله يرحمها أكيد كانت هتزعل مني طب ممكن تفهميني بس إيه اللي حصل؟ أنا كنت في ميتيج مع مستر مهند صاحب كارية الراح ولغيت الاتفاق معاه معقول؟ ده انت اتفقتي معاه هتمسكي شغله كله حتى اللي في دبي أول ما قلت له أن عايش ساب الوكالة وشهد غير قال لي العقد اللي اتجمد لحد ما قدم له أفكار جديدة وهيشوف شو بقى إذا كانت هتعجبه ولا لا يا ريت أقدر أرجع هعيش تاني الشغل وطبعًا أنت قلتيله لو ما مجبش سرط الزفت ده تاني بالزبط كده لك إيه سكت شويه وبعد كده قال لي أنا سماروا واضح إنك ما تعلمتيش كيفيا من خبرة والدك مستر عبد الرحمن وده هيخلينا فكر تاني في الاتفاقات اللي بنا وطبعًا أنت تنفدت من مكانك في عصبية وقلتيله الحكاية دي مش تفكير أيوه أنا خسرت عميل مهم جدا يا غدا. ربنا يسطر ويكون ده آخر عمل تخصري ايو يا باشر سيادة الوزير نزم العربي. اعمل ايه مصر يعمل زيارة مفاجئة ما تقلقش يا باشر كله تحت السيطرة احنا محاصرين تكت اللي راكبه وقاملنا المستشفى اللي سيادته رايحه علم يا فندق. على فين حضرتك مستشفى الاصر العيني لو سمعت ويا طرح حضرتك رايح زيارة ولا كشف بعيد عن السماعين زيارة طاب الحمد لله أصل مستشفات الحكومة دي بعيد عنك اللي داخل فيها مفقود واللي خارج منها مفقود برضو. ليك تجربة سابقة ولا هو راجي وخلاص. لا لا لا, لا أنا الحمد لله لحد دلوقتي ما ليش تعامل مع المستشفيات خالص بس الحياة الكام يوم الواحد ترماهم ورد دركسون ده سمعت بلاوي بعيد عنك الناس الغلابة في بلدنا ملهم شديئة. كما يقدموا شكاوي في وزارة الصحة. اه بشه شكوى الغير لا مزلة وفي أكتر من اللي بتال في الفضائيات والحكومة ودن من طين ودنا من عجين. أوعى تكون واحد منهم ببدلتك الشيك دي لا ما تخافش هعمل معروف اصل انا مش قد زعل الحكومة وكفايه اللي حصل لي من بنت الرئيس بتقول ايه مالك اتنفضت كده ليه ما <تصفيق> تخافش دي واحدة ابوها اسمه كده اسمه الرئيس بس الناس لازم تشتكي وصوتها يوصل للمسؤولين طب انا هقول لحضرتك على حاجه انا ابويا عمدة كفر ابو بطاطا بفين دي بالظبط وانا شعرفني في حتة كده في سوهاج واسمه ايه ابوك دسوق الغندوق كمل اه وبعدين صوته تنبح مع المسئولي الصرف الصحي عندنا ناشع على ماية الشر عندنا يجي في 30 حالة وفاة ده بقى غير نص البلد جالها تيفود ولا حد بيسا. انت بتركن ليه انت مش واخد بالك من عربات الجب اللي من ساعة مركبت مع التاكس سيبك منهم اسيبني ازاي الراجل اللي طالع من العربية ده ماسك مسدس هتوصلني ولا نزل خلاص حوصلك مد أنا عايزة أقولك على حاجة بس تخيفة تدعي بقملت قولي يا غدا ها شريف أنديل ابتدى الحرب قرري قفلك الوكالة بالضبة والمفتاح النهاردة أقنع شيماء ورانيا يشتغلوا معه ووفقوا للأسف أو هو البني ادم ده إيه البصق كده ليه شريف بيقراك من زمان وشايفك ما بتفهميش حاجة وما على الفاضي وإن هو اولى منك بقدرت الوكالة كده ممكن شريف يعمل كونتكت مع عايش وياخد شغل كل ما هو ده اللي حصل فعلا بس هتستغربي اه رفض معقول وليه عمل كده دي فرصه كويسه جدا بالنسبة له تقولي ايه صعيدي وكمان رايح يشتغل سواق تاكسي سواق تاكسي تفتكري أكون يعني ظلمته بصراحة آه عايش مالوش ذنب في اللي حصل يعني كان هيقول لانكل عبد الرحمن لا مش هقدر اجي الفيلا عموما بقى اللي حصل حصل انا خلاص تعبت ومش قادره استحمل مش عارف بقى لايها من بابا اللي عايز يتجوز ولا من مشاكل الشغل ولا من شريف انديل ولا انا همشي رايحة فين ما عرفش